What yeah كُن <تصفيق> إن الله خفير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم <تصفيق> وتلك الأمثال نضربها للنيس لعلهم يتفكرون نعم متصدع من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أن لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا تصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن من خشية الله, الله <تصفيق> وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله والله الذي No. كبر <صفيق> سبحان الله يا Rikun. ذيكول والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى له الاسماء يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماء سماوات ولهم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك رب بسم ربك الذي خلقك. خلق الإنسان من عليكم وربك باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عنق All <laughs> Mm. خلق الإنسان من لك اقرأوا وربك لك روح الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم نعم الله بسم الله الرحمن الرحيم قر بسم ر ك الذي خلق الإنسان من علىكم إكرؤوا ربكم أن قُلْ الذي علم بالكلم علم الإنسان ما لم يعلم. عبدا إذا صلى أرأيت إِن كان على الهدى أَوْ أمر بالتقوى تقل نصفاً بالنصيّة نصيّة كذبة خاطئة فلندع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه. لفضيله الدكتور محمد